ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتباك إلا الذين هم أراثلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم ما لا على إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْ دِخَالٍ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغِيبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِينَ وَلَا لن لِلَّذِينَ تَزْدَرِينَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنف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 بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحدنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا نوح ابنه وكان في معزل يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أَمْرِ اللَّهِ إلا مَنْ رَحِمَ وحال بينهما الْمَوْجُ فَكَانَ من المغرقين وَقِيلَ يا أَرْضُ بلعي ماءك ويا سماء أقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل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 بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 يا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشرفون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط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 ألا إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامراته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجز وهذا الله علي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته المشرا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم منيب يا إبراهيم عارض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيه عذاب غير مردود ولما جاء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 قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منزود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخارك شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني يخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا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 وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه إن رَبِّي رَحِيمٌ ودود قالوا يَا شُعَيْبُ ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لَنَرَاكَ فينا ضعيفا ولولا رهتك لَرَجَمْنَاكَ وما أنت علينا بِعَزِيزٍ قال يَا قَوْمِ أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من عذاب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 قُل لَّمَّا لَمْ يُوفِّيَنَّهُم رَّبُّكَ إنه إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرا بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس يجمعين وكل النقص عليك من أم باء الرسل ما نثبت به فأدك وجاءك في هذه الحق وموعزة وذكرى للمؤمنين و لِلَّذِينَ لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إِنَّ عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف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 وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبه إن أبانا لفي ظلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقته بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإناك له الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنا بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت فأرسلوا واردهم فأدنا دلوة قال يا بشر هذا غلام وأسره بزاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 وقال وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواد إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت خميصه من دبر والف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجدناء عذاب علييم قال هي رااودتني أن نفس ووشهد شاهد من أهلها إن كان قس قد من قين فصدقت وهو من الكذبين وإن كان قسه قد من دبٍ فكذبت وهو من الصادقين فلَما رأ قيسهُ قد من دبين قال إنه من كيدك إن عظيم يوسفُ أرضض عن هذا. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن رسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا إيديهن وقلن عاش لله ما هذا بشرا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 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم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 والتبعت من لتاب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يستجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها إلا أسماء سميتها أنتم آباء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 منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلا في استجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون قالوا أذغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماني أكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل قلم مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبعون شدّة كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث والناس وفيه عصر وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال نسوة اللاتي قدت عن أيديهن قدت عن أيديهن إن ربي بك ذِهنَ عَلِيمَ قَالَمَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَن قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ العزيز الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ الله لا يهدي كيد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 وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيز عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نزيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه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 يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لها قال هل الأمنكم عليه إلا كما أمنتكم على آخره من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين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 وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وإليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبث إسم ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحلة أخيه في رحلة أخيه ثم أذن مؤذن أية هالعير أَقُولُ <تصفيق> لَهُمْ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 كذلك كذنى ليوسف ما كان لي أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات ما نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا أي سرق فقَد سَرَقَ خُلُهُ مِنْ قَبْلُ فَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَن تُمْ شَرًّا مَكَانُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّهُ أَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو هو خير الحاكمين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 وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين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 المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا